ولو أرادوا الخرج لأعدوا له عدة ولكن ولكن كره الله カラ Đ فيكم يَظْهَرُونَ نَكُمُ الْفِتْنَانَ فِي كُمْ I'm <laughs> Voi Oh What? Oi for the hell. I'm Come <laughs> But not so much them ومنهم من يلمذك في ولو أنهم أرضون Mitä إنما من فالقان What ومنهم الذين Oh, <laughs> يَحْفِظُونَ بِهِ لَنَا إِلَيْهِ